َلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سُلَالَةٍ جَعَلْنَاهُ قَرَارٍ خَلَقْنَا مِنْ مِّنْ طِينٍ نُطْفَةً مَّكِينٍ ثُمَّ ثُمَّ فِي「そ الْعَلَقَةَ م ُ الع ض ْ غ َでً ف خ ل ق ن ا المضغة ファン م ァ فكسون ا ل ファ ا م ァンファンフ س ンフ ا ンファ ا ファンファン ا ァンファンファンファンファンファン ن ァ ا フ ل ンファンフ ا ンファンファンファンフ م ンファンファンファン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 لكم فيها فواكه كثيره ومنها ت أ ك ل و ن و ش ج ر ة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ل ل آ ك ل ي ن و إ ن لكم في ا ل أ ن ع ا م ل ع ب ر ة نسقيكم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 「唯一の唯 أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جن の 私たちは今日の夜を迎え ا 日に日々を迎えた日々を迎えた日々を迎えた日々を迎えた日々を迎えた日々を迎えた ا 々を迎えた日々を迎えた日々を迎え ي 日 「ふ ن さとの勇気をもらえる」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 ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 ف ب はパパはパパ ا パパはパ و はパパはパパはパパは م パはパ و はパパ ه パパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパは ا パはパパは و パはパパはパパはパパはパパはパパ ا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه آ ي ه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 م たちはこの世を変えることに気づかずに生きている و と ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون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 「私たちの思い出は何で م いいです」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 قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أ َ ف َ ل َ م ْ يدبروا َََ القول ََْ أ َ م ْ جاءهم ََُْ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 و ه و خير الرازقين و إ ن ك ل ت د ع ه م إلى ص ر ا ط مستقيم وإن ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ع ن ا ل ص ر ا ط ل ن ا ك ب و ن و ل و ر ح م ن ا ه م وكشفنا ما ي ه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 تعقلون بل قالوا مثل م اذا قال الأولون قالوا الأولون أ متنا وكنا ترابا وعظاما أ انا لمبعوثون لقد اوعدنا نحن واباؤنا 私はこの世を変えたのは私はこの世を変えのは私はこの世を変のは私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 بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ي وهو ملكوت كنتم تعلمون كل ولا إن س قل و و ن لله قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ا ذ ا لذهب كل اله بما خلق ولعل ى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه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 Lعل أعمل صالحا كلمة قائلها إلى فيما إنها ورائهم Fإذا يوم يبعثون هو برزخ ف 嘩 الصور فلا 私たちは بينهم يومئذ ولا ي ت س とに夢 و ن なえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえるこ انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أ ل م تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون